بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ن ح م د ه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من يهدي الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وشدوا ه الله الى الله وحده لا شريك له و شدوا ه محمد ا عبده ورسول ه صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم ما بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل بدعه ضلاله, ضلالة في النار انتهينا أ و لازلنا مع القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات ا معنا الله القواعد ا ت وتوفيقه ومعونته وقد بحمد مضى جملة من ع ل هذه القواعد والعضات واخر ق ا ع د ة و ع ظ ة انتهينا منها في ا ل ح ص ة التي مضت ق ا ع د ة شحن النفوس و ق ل ن ا أ ن ا ل م ر أ ه ينبغي أ ن يحذر من هذه ا ل ق ض ي ة من شحن النفوس بما لا ينفع أ و بما يجر على ا ل أ م م والمجتمعات الويلات والمصائب كما أ ن ه ينبغي أ ن نحذر ممن يفعل ذلك بل الحاله إذا اقتضى أن نحذر منه م ك ا مرمان ا ل ق ا ع د ة ا ل ج د ي د ة من القواعد التي ينبغي أ ن تستحضر في زمن الفتن خ ا ص ة ق ض ي ة الاستعجاد الحذر من ا ل ع ج ل ة قضية العجلة والحذر مذمومة الاستعجاد لا من أن شك لا شك أ ن ق ض ي ة ا ل ع ج ل ة م ذ م و م ة لكن تذم أ ك ث ر ف أ ك ث ر في زمن الفتن وتغير ا ل أ ح و ا ل و ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله فرق بين المبادره ة والعجلة فرق الإمام بن القيم ل ع فرق بن ي رحمة المبادرة الله بين و ا ل ع ج ل ة وبين ّ أ ن ا ل م ب ا د ر ة م ح م و د ة المبادرة م ح م وهي د ة و ان يبادر المرء إ ل ى فعل شيء ما أ و إ ل ى اعتقاد شيء ما أ و إ ل ى قول ما في محله هذه المبادرة وهذه ا ل م ب ا د ر ة بعض اهل العلم يسميها بالعجله المحموده ة العجلة والاستجالة بعض العلماء ا يقسمون م س ا يقولون عندنا ا ل ع ج ل ة المذمومه ة ي التي نتكلم أ وعندنا سنتكلم ه ا و ع ن ا ل ع ج ل ة ا ل م ح م و د ة العجلة المحمودة هي التي سماها ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله تعالى ب ا ل م ب ا د ر ة ولكي لا نقع في اللبس نقول عندنا ا ل ع ج ل ة وعندنا ا ل م ب ا د ر ة كما فرق بينهما الامام ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الروح فالعجلة ف ا ل ع ج ل ة م د م و م ة و ا ل م ب ا د ر ة م ح م و ل ة ا ل م ب ا د ر ة هي ا ل ح ك م ة و ا ل ع ج ل ة تخالف ذلك بمعنى إ ذ ا ر أ ي ن ا شخصا يستعجل أ و ط ا ئ ف ة تستعجل هذا دليل على عدم ش ك م ت ه ا و ق ل ة عقلها أ و ف ر د من ا ل أ ف ر ا د ر أ ي ن ا ه يستعجل ولا ي ت أ ن ى فهذا دليل على عدم حكمته و ق ل ة وقلة عقله ولذلك ا ل إ م ا م ابن ق ي م رحمه الله في مدار السالكين وهو يتحدث عن م ن ز ل ة ا ل ح ك م ة ذكر عليه ر ح م ة الله أ ن ه من أ ص و ل ا ل ح ك م ة ومن أ س س ه ا ا ل أ ن ا م ن أسس ا ل ح ك م ة ومن أ ص و ل الحكمه الانف وضد, وضد ذلك العجله اذا ا ل ع ج ل ة أ و الاستعجال هذا من ا ل أ م و ر ا ل م ذ م و م ة التي ينبغي أ ن يحذر منها المؤمن خ ا ص بل ي ت أ ك د الحذر منها و ي ت أ ك د ضبط النفس خ ا ص ة في زمن الفتن ل أ ن زمن الفتن وظهور الشبهات وتغير الاحوال كثيرا ما تتبع هذه ا ل ح ا ل ة أ ي من ظهور الفتن و ك ث ر ة الشبهات وتغير الاحوال كثيرا بل ا ل أ غ ل ب ما تتبع الناس إ ل ى إلى الاستعجال في ا ل أ ش ك ا م في المواقف في التصرفات في الاعتقادات وهذا يجلب لهم الخطا والزلل في هذه ا ل أ م و ر في المواقف في ا ل أ ف ك ا ر في العقائد في ا ل ت ص و ف ا ت في ا ل ا ق ا ء ل أ ن ا ل ع ج ل ة م ذ م و م ة و ا ل ع ج ل ة ف ا س د ة وما بني على فاسد كما يقوله للعلم فهو فاسد إ ذ ن ف ا ل ع ج ل ة م ذ م و م ة على ايه حال وقول من قال من اهل العلم هناك ا ل ع ج ل ة ا ل م ح م و د ة فالمقصود بها ا ل م ب ا د ر ة كما بين ذلك ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله يقول ابن فارس ف يقول معجم م ا اللغة ي ي ي س ق عليه ر ح م ة الله عجل العين والجيم واللال أ ص ل ا ن صحيحان يدل أ ح د ه م ا على ا ل إ ص ر ا ع و ا ل آ خ ر على بعض الحيوان ا فالأول العجلة الأمر هذا الشاهد عندنا العجلة الأمر يقال ن في في عجل وعجل ل هو هو غ ت واستعجلت فلانا حتدته وعجلته وسبقته قال الله تعالى اعجلتم امر ربكم والعجاله ما تعجل من الشيء وقال ابن منظور في لسان العرب العجله السرعه خلاف البطن ومن أ ح س ن ما قيل في بيان ا ل ع ج ل ة والاستعجال قول الامام أ ص ف ه ن ي ر ح ه ل ل تعالى ألفاظ القرآن يقول ل ه ا في إ ا م ا ل أ ص ف ه ا ن ي رحمه الله تعالى في أ ل ف ا ظ ا ل ق ر آ ن يقول ان ا ل ع ج ل ة هي استباق الشيء وتحريه قبل وقته هذا احسن ما قيل في معنى العجله والاستعجال ا س ت ب ا ء الشيء وتحريه قبل وقته ف ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا قال قولا قبل وقته فقد عجل استعجل أ و تصرف تصرفا قبل وقته فقد استعجل أ و اعتقد ق ب ل أ ن يشكم امره فقد استعجل كل ما يدخل في استباق الشيء قبل أ و ا ن ه ومحله فقد وقع في, العجلة المذمومة في الاستعجال ع ج ل ة ل ل م م م ذ و ة في ا ا المذموم إ ذ ن هي استباق الشيء وتحريه قبل وقته يقول عليه ر ح م ة الله ا ل ح ك م ة فعل الشيء الذي ينبغي ف على الشيء الذي ل ينبغي ع الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي هذا اجمع ما قيل في ا ل ح ك م ة وهو تعريف كما قلت جامع المانع اذا ا ل ح ك م ة كما يقول ابن ا ق ي م عليه ر ح م ة الله فعل الشيء الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي قد يكون الشيء في ذاته حسنا لكن لا يفعل على وجهته الحسنه ة الوجهة الحسنة فعل في على لمعنى الشيء الذي الوجه الذي الوقت الذي الشيء على لكن لم ل حسنا ينبغي ينبغي ينبغي يكون يتحقق به ب وقمت وقته ق بحيث استعجل ا ل إ ن س ا ن فعل ذلك الشيء استباق الشيء وتحريه قبل وقته اذا ظهر لنا من ذلك أ ن الاستعجال هو ضد ا ل ح ك م ة طيب وضح لنا هذا بناء على أ ن ا ل إ م ا م ا ل نقيم قال ا ل ح ك م ة فعل الشيء الذي ينبغي على و ج ه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبق الوقت مع ما بينا من ح ق ي ق ة الاستعجال والعجله من كلام العلم وخاصه كلام اصحاني ل في إ ف ا د القران ظهر لنا جليا على أن الاستعجال على ان ل ل على ا ا س ت ع ج أ الاستعجال و ا ل ع ج ل ة تضاد ا ل ح ك م ة من كل وجه بمعنى ما هو مشاهد في واقعنا خاصة هو في من استعجال كثير من الناس خاصة الشباب في التصرفات وفي ا ل أ ق و ا ل وفي ا ل أ ف ع ا ل وفي الاعتقادات بدعوى كما مر معنا بدعوى ا ل غ ي ر ة أ ح ي ا ن ا بدعوى ا ل ع ا ط ف ة بدعوى الولاء وبراء بدعوى الجهاد أ ح ي ا ن ا بدعوى كذا بدعوى كذا بدعوى ت م س ك بالدين بدعوى عدم تمييع بدعوات ك ث ي ر ة وكل ذلك كلام حق لكن يعني و ض ع كما قلنا في غير موضعه وفي غير محله فهذه التصرفات وهذه ا ل أ ف ك ا ر وهذه الاعتقادات وهذه ا ل ق و ى ا ل ق ا ئ م ة على الاستعجال ح ق ي ق ة ه انها ضد الحكمه ة طيب وكل ما كان ضد الحكمه فليس من الخير في شيء طيب شيء إ ذ ا كان ضد الخير أ و ليس من الخير في شيء هل يرجى منه ا ل خ ي ر ه ل يرجى م ن ه ا ل ن لأن ع أ ص ل هو ليس بخير إ ذ ن قلنا الاستعجال ضد ا ل ح ك م ة وكل ما كان ضد ا ل ح ك م ة فهو ليس من الخير في شيء وكل ما كان كذلك إ ي ش ي ع ب ن ي عنه الخير ما ينبني عنه إ ل ا الشر وما يثمر إ ل ا الشر وما ينتج ع ه إ ل ا الشر لماذا؟ لان م ل أ كل ذلك ضد ا ل ح ك م ة قال الله تبارك وتعالى يؤتي ا ل ح ك م ة من يشاء ومن يؤتى ا ل ح ك م ة فقد اوتي خيرا كثيرا إذن فكل تصرف تعجل فيه ص اذا ح ب ه فاد دارين على انتظار الشر ا عليش ي على ع ا ل ل ع أكبر ذلك دارين والتاريخ دارين على ذلك والتاريخ أكبر دارين على ذلك ذلك ومرة معنا شيء من شيء إذن ج ل ة والاستعجال هذا ا ل أ م ر من ا ل أ م و ر ا ل م ذ م و م ة استباق الشيء وتحريه قبل, قبل وقته ولذلك نجد أ ه ل العلم من القواعد ا ل م ق ر ر ة عنده من استعجل الشيء قبل أ و ا ن ه ب ت و ل ي بحرمانه كثير ما يستعجل الناس التغيير يريدون النصر طيب هذا جميل لكن ل ا ل أ م ر ينبغي أ ن نسير فيه وفق كتاب الله عز وجل وفق س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وما كان عليه سلف السلف وبقواعد السلف وبضوابط السلف اما أ ن نستعجل ا ل ش ي ئ قال يا ارانه لماذا نمتنع ب ا ل ت أ خ ي ر والحرمان الحرمان دليل على ا ل ت أ خ ي ر ولذلك قبل الفتن التي حصلت كانت ا ل د ع و ة في مضي عظيم بعد حصول الفتنه والقلاقل ف ت ن والتجرح راجعت او استمرت في مضي ة راجعت ت أ خ ر ن ا دراجع بسبب ماذا الاستعجال د ا ف ع الى الاقوال والافعال والتصرفات التي هي ضد ا ل ح ك م ة وكل ما ضد ا ل ح ك م ة فهو ليس بخير وكل ما لَمْ ينتج ك كَذَٰلِكَ مَا ي ن عنه إ ل الاسره ا ش طيب ل قبل ابتلي شيء أوانه م ما بعض أنها فقط تخص المسائل لأن كثير ما يذكر العلماء القاعدة في المسائل ا القاعدة أنها الفقهية القاعدة ن يظون ه وهذه يذكر هذه ذكر لأن الفقهية بل إن أهل العلم فقط بعض كثير في قرر رجل إن غيره ذكر عليه ر ح م ة الله وغيره منه العلم على أن ذ ه ا للعلم ق ا قواعد ع د ة من ا ا ق و ا الكلية ع د ن ا ا ل ق و على د ا ك ل بل إن شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوي ي شيخ تيمية في ة ابن إن رحمه مجموع عليه رحمة الله انها ل ل ه أ تستعمل حتى في الامور أ م و ر ل ل د ن ي ي و ة ا أ الدنيويه الأمور ا بيننا يعني نستعمل القاعدة يعني كثير شيئا ي نستعمل من نستأجل ن د ا الإنسان بماذا؟ يبتلل ب فهذه القاعده قاعده عظيمه ة و هي قاعده كليه من استعجل الشيء قبل اوانه ابتلي بحرمانه كيف نعرف ان الشيء لم يات ي اوانه بعد باختصار عدم توفر اسبابه الشرعيه طيب لم يحن بعد وقت النصر ي لم يحن بعد وقت هل أ خ ذ ت ب أ س ب ا ب ه اذا إ ظل هذا السؤال لم ي أ ت ي أ و ا ن هذا الشيء بعد نقول معرفتنا لذلك أو إ ب او لذلك أ نفر لذلك ببنها على ماذا على ا ل أ س ب ا ب هل تحققت ا ل س ب ا ب ا ل ش ر ع ي ة أ و لا ل أ ن هذه ا ل أ م و ر م ن و ط ة بماذا منوطه ب م ا بتحقق الشروط والاسباب ا ل ش ر ع ي ة اذا من استعجل الشيء قبل اوانه ر ت و ل هي بحرمانه ايش ضد هذه ا ل ق ا ع د ة اذا انت اذا لم تستعجل تترك شيء. اذا تترك ش ي ء ا ذ ا استعجلت تفعله لكن اذا لم تستعجل تتركه تركك اياه ينبغي ان يكون بقيد الاخلاص لا عليك ان تتركه و شرعا ل أ ن ه ضد الاستعجال وكل ما كان ضد الاستعجال فهو محمود شرعا لكن ب ق ي ض أ ن تترك ذلك الشيء ب ا ل إ خ ل ا ص مخلصا لله عز وجل ولذلك ع ل م ا ء قالوا ق ا ئ د ة من استعجل الشيء قبل أ ن ي م ت ل ي بحرمانه ضدها من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولن يعدم بمعنى لا بد ان يصل إ ل ي ه بمعنى وصولنا للشيء بعدم استئجالنا وتركنا إ ي ا ه ما دامت ان اسبابه لم تتوفر فسيجورنا الله تبارك وتعالى و ي ع و د ن ا الخير الكثير ولن يعلم ذلك الشيء إذا هذه ذلك قاعد استعجل الشيء قبل آوانه ابتلي بحرمان ضدها قاعد شيئا همي لله عوضه الله خيرا منه من من خيرا يعدم ضد قبل نغرأ ثلث ولن يقول ا ل ع ل ا م ا بن ناصر السعد رحمه الله <تصفيق> <تصفيق> القواعد والاصول الجامعه يقول هذا رحمة الله ل ي ورحمة الواسعة ونور وقمنا الله يقول ا ل ق ا ع د ة السابعه عشره يقول ر ح م الله تعالى من تعجل شيئا قبل أ و ا ن ه عوقب بحرمانه ا قال من تعجل شيئا ن قبل تعجل من أ و عوقب بحرمانه وذلك يقول ر ح م الله وذلك ان العبد تبه يخرق ن أن الإنسان وأنه ب غ ي يستعجل ي استعجل إذا ق ان ل وذلك أ العبد عبد مملوك تحت أ اوامر ربه بمعنى وفق المنهاج ن د ي سطر الله تعالى في كتابه و ب ي ن ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا قال من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمان ه ينبدي تسير تمشي في الكريم ومرة ما قضية أن والسنة نتكلم عن الكتاب ومرة وفق وفق العواطف ما عاطمة ما و أ ن ا ل ع ا ط ف ة م ط ل و ب ة ولان ا ح م س مطلوب ل ك يضبط ب الحماس ك ت ا والسنة ما العاطفة على القرآن والسنة ا ب و على الوحي؟ أو الحماس على ل نقدم ي أو ا ل ح ن ق د م ه ع ل ى كتاب و ا ل س ن ة ما ي ن ب غ ي يجوز هذا ولا ق ا للكتاب و ذ أن العبد العبد ربه ليس له من الأمر والسنه م آ ي ة مؤمنة وما ولا و لمؤمن كان إذا قضى الله قضى ر و ل ه أمر أ يكون لهم الخيرة من لهم م ر أ ثم قال فاذا تعجل الامور أ م و ر ل عَلَيْهَا ي على يَتَرَتَّبُ ح ك شَرْعِيٌّ على بخاصة كلامنا ا ل م أ التي ش الشيخ ر ذكر ع فالقاعدة ي ة إلا الإسلام كما يترتب ة قال فَإِذَا ع ج ل ل ا أ م و الَّذِي ر ت عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها صحيح ما من واحد يكون شيء كيف نعرف أ ن الارض أ لمئتي أ و ا ن ه قلنا بعدم توفر ا س ب ا ب ي لم تحصل ولم تحقق ت هذا كلام للعلم رضا قبل وجود اسبابها الصحيحه ة لم ي ف د شيئا لما؟ لأنه سيحرم ذلك. لم ا ا لأنه س يفده ح ر م لم ذلك ي شيئا وعوقب بضد ذلك لماذا ذلك؟ لانه م ذ ذلك؟ ا يعقب ل أ استعجل وصار ضد أو وفق أ و ضد أ و ا م ر الله تبارك وتعالى وعوقب ا النبي م ر ل الصلاة قال لم ي يفد شيئا ه بنقيض قصده إ ل ى أ ن قال ويقابل هذا القصد من أوامره تُلِم استعجل الشيء العلمان قبل ويقابل هذا الاصل أ ص ل إلى ل نتمي ك م من من ه أوانه جعل استعجل جعل قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه، من جعل ذلك تريد أ ان وقلت أن الكلية من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده بمعنى لم يعذب ذلك قال رحمه الله تعالى ويقابل هذا ا ل أ ص ل أ ص ل آ خ ر أ ن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده ه ظهر إذن لنا خطورة وأن من خطورة الاستعجاز استعجل الشيء قبل ا أ بل انه يعاقب بضد ذلك بخلاف من ترك الشيء لله أ عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه بل إ ن ه لا يعزم ذلك الخير إ ذ ا كلامنا كما ه واضع و ح ا ا ل س ت عن ق ص د ب الاستعجال قد نقصد خاصة في الفتن لاشك أ ن أ ش ر الى شيء من ذلك لكن نؤكد ا ل أ م ر اكثر فكره المراد في هذا المجال استعجال قوم حلول العذاب بالمخالفين ب د او الإسلام مثلا أ استعجالهم نصر الله تبارك وتعالى الاستعجال نريد ع ق و ب ة المخالف وهذا في أ ص ل ه مطلوب لكن كلامنا عن ماذا كلامنا عن الاستعجال انتبه لك لا يحمل الكلام على غير المهار ع ق <تصفيق> و ب ة المخالف لا يختلف لكن كلامنا في ماذا في الاستعجال الاستعجال الذي يترتب عليه أ ق و ا ل و أ ف ع ا ل وتصرفات و ا ع ت ق ا د ا ت ه تخالف الشرع ه ذ و المقصود من الكلام فنتمي اذن المرابط د حلول ا س ت ع ج حلول العذاب ا ل م خ ا ل ف ي ن او استعجال نصر الله تبارك وتعالى ويتفرع على ذلك الأقوال والتصرفات والاعتقادات كل هذه الأمور هذه التصرفات الأقوال والاعتقادات الأمور عقوبة والشروف الخاضيات نريد نريدش الصحيحة الشرعية غير التصرفات استعجال نافجة النصر على عن مع ذلك كل المخالف الأسباب هذه هذه هذه متحققة مع ذلك نستعجل وهذا من أ ع ج ب العجب كما ذكر ا ل إ م ا م الاباني يقول الشيخ رحمه الله عليه تجد ا ل ق و ة الماديه ق و ة ا ل ة يقصد ب التي ا هي الاصل أ ص ل ل ل ي هي ا أ كما ذلك كتاب لك ما المادية السعدي رسالة القوة نص على لبو يقول في غير ب ا س ت ط ا ع ة الناس ب الايتام ق و ة ل م ا د ة إيمان العمل الصالح طب الله ولا يعني هذا وليعني ل ك ك ل ا ا ظن ل بالقوه ع ض أ لأخرى س ب ب ا الشرعية ا ل م ت ح ق ة ا ل م ت ف ر ة لكن الأصل هو القوة الماديه ق و ة ا ل ة القوة المادية متوفرة بالاستطاعة يقول الشيخ أو لك نأخذ ايمان أغفض القوة المعنوية القوة المعنوية ا ل هي إ والعمل الصالح في ا ل ص ف ا بها لا بها ا نأخذ نأخذ ل و ق و ة ا ل م ا د ي ة في ا ل أ غ ل ب لا نستطيعها فقط في واقعنا هذا مع ذلك نريدها. ان قوه المعلومه هي الاصل التي ت م ن ى عليها ا ل ق و ة ا ل م ا د ي ة إ ذ ا وجدت ق و ة م ا د ي ة بعدم وجود ق و ة ا ل م ع ن و م ة لا تنفع شيئا لانه ي ا ل أ ص ل كما يقول السعدي رحمه الله وحرر هذا الشيخ اسلام تيميا وكثير من, من أ ه ل العلم رحمه م الله تعالى إ ذ ا هذا ا مقصود بالاستعجال عموما وما ي ت ر ت ب عنهم ن أ م و ر ف ر ع ي ة إ ن من ط ب ي ع ة البشر التي ج ب ل عليها الاستعجال لا تبارك فجبلنا على ذ ل ك لماذا للامتحان هل ستكبح ذلك وتضبط نفسك وتسير وفق الصبر في محله أ و ل ى كل ذلك للامتحان والاختبار والله تبارك يختبر العباد بذلك يقول الله عز وجل خلق ا ل إ ن س ا ن من عجل س أ ر ي ك م اياتي س ت ت ع ع ج ل الله ل ا فلا تستعجلوا هذا النهي هذا لا تستحق الاصل في النهي الحرمه بمعنى من استعجل فقد وقع في ا ل إ ث م انتبه خلق ا ل إ ن س ا ن من عجل س أ ر ي ك م آ ي ا ت ما يحدث للناس من تغيرات وأحوال و أ ح و ا ل فلا ت س ت ع ج ل قال الحافظ ا بن كثير انتبه ت ف س يقول ر كثير حافظ الآية بن ي هذه حافظ بن كثير رحمه الله والحكمه ة ذكر ر ح م الله في تفسير في الآية قال والحكمة في ذكر عجله ا ل إ ن س ا ن ها هنا ل أ ن هذه ا ل آ ي ة في اي ص و ر ة ص و ر ة ا ل أ ن ب ي ا ء ق ض ي ة لها مناسبه سيكشف عنها ا ل حافظ بن كثير رحمه الله يقول يقول ا ب ن كثير و ا ل ح ك م ة في ذكر ع ج ل ة ا ل إ ن س ا ن ها هنا انه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه لأن قبل الآية الحديث عن ماذا عن من بالنبي عليه الصلاة عن عن ماذا استهزأ الحق من والسلام هذا فقه وليدل في كثير والحكمة الإمام الإنسان عجلة أ ن ه لما ذكر المستهزئين بالرسول ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م وقع في النفوس س ر ع ة الانتقام منهم أ ي من المستهزئين واستعجلت ذلك هذا كلام ح فقال كفرح واستعجلت ذلك فقال الله تعالى خلق ا ل إ ن س ا ن من عجل ل أ ن ه تعالى يملئ الظالم حتى إ ذ اذا أ خ ه يفلته لم بمعنى ل لأنه ت اخذه ل يملل الظالم ى حتى إذا أ لم يفلته يؤجل ثم يعجل وينظر ثم لا يؤخر ولهذا قال سأريكم آيات、تضل. أي نقمي لا ولهذا قال ثم ثم وحكمي تضر على من عصاني فلا تستعجلون. فلا تستعجلون. واياتي ق ت د ا ر على س تستعجلون ت ع ج ل فلا و و ن آ ا تحمل هنا ت على هذا المحمل الذي ذكره جماعه وكلاهما صحيح هذا من باب اختلاف تنوع عند علماء التفسير في, ضقة. في ضقة. يعني لا يحصل شيء تريد ضقة عقوبة أنت لا المخالف ما عندك اسبابها فلا تستعجل إيش معنى فلا تستعجل هل معنى لا تستعجل أ ن تجلس لا تستعجل لكن خذ بما أ م ر ك الله به وفق الكتاب و ا ل س ن ة وفق قواعد السلف لا تستعجل تجلسا لا, نزف. لا ندعو لا نفعل لا ناخذ بالاسباب ا ل ش ر ع ي ة ا ل م ت ح ق ق ة بشروطها وضوابطها على وفق منهج ا ل س ل ا لا تسجل ت ا ن خ ذ بما أ م ر ك الله به وفق منهج السلف إ ذ ا نعيد كلام الحافظ بن كثير رحمه الله يقول و ا ل ح ك م ة في ذكر ع ج ل ة ا ل إ ن س ا ن ها هنا أ ن ه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وقع في النفوس س ر ع ة الانتقام منهم واستعجلت ا ل ك أ ي النفوس نفوس الناس فقال تعالى ق ل ق ا ل إ ن س ا ن من عجل ل أ ن ه تعالى يمن الظالم حتى إ ذ ا خدوا لم يفلتوا يؤجلتم ويعجل وينظر ثم لا يؤخر ولهذا قال س أ ر ي ك م آ ي ا ت ي اي نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني فلا تستعجلوا, فلا تستعجلوا. لما تستعجلوا ذ ا ل أ ن ه من استعجل الشيء قبل أ و ا ن ه ابتدي بحرمانه وكما يقول ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله في الفوائد من ا س ت ب ط أ الطريق أضعه ف م ش ي ه طريقه طويلة انت تريد العجلة أنت ت ت ع س طويله ر ي ق ط ة طويلة طريق الحق الحمد ل ل وأن هذا ا ص ر طريقه ي مستقيما اتبعوه ط طويل وذلك جعل م س ت ق ي م ا طويله وأن ذ ا صراطي مستقيما, مستقيما. فاتبعه ولا تتبعوا الكم... السبل فجعلنا الإسلام السبل فتفرق سبيل يعني بكم على عن يميني الخطيء وعن يساري ق ص ي ر ة إ ذ ا من من استبطا الطريقه ضعه فمشه ومن استعجل الشيء قبل اوانه ب ت ل ي بحرمان هذا الاستعجال الذي صورناه وبينا حقيقته وما يتفرع عنه له أ س ب اسباب ب ومظاهر له أ ومظاهر أ س ب ا ب الاستعجال ك ث ي ر ة منها أ و ل ا اشتداد البلاء يقع البلاء، تقع الفتنه ا ل م ض ل ة فيشتد ا ل أ م ر على من على الناس فشده البلاء مع ضعف ا ل إ ي م ا ن ايش تورث استعجال مع ضعف ا ل إ ي م ا ن إ ض ا ف ة إ ل ى عدم فهم منهج السلف عند الفتن ينتج عن ذلك إيش؟ الاستعجال ولذلك مر معنا أ ن ه من ا ل أ م و ر ا ل ع ظ ي م ة ومن العظات التي ينبغي أ ن تستحضر في ذنب الفتن ك ث ر ة العباده ة ودعا ل ل ن ب ي ا الإسلام كما بره معنا. بره معنا فصلنا القضية مر في هذه、القضية. قال عليه الصلاه والسلام عباده في ا ل ف ت ن ة ك ه ج ر ة إ ل ي كثره التعبد واللجوء إ ل ى الله جل وعلا والتعلق بالله تبارك وتعالى والافتقار إ ل ي ه وكثره الدعاء والبكاء ك ر و ا ل خ ش ي ة هذا يقوي ا ل إ ي م ا ن في زمن الفتن و ق و ة ا ل إ ي م ا ن في القلب تعطي للقلب ص ل ا ب ة ف إ ذ ا جاءت الشبهات ترد صلابه ة القلب ا تلك ل ب ش القلب ت ترد ص ا ا ب ة ل تلك الشبهات إذن الإسلام هذه ذكر ننتبه من معنا بن أن يبدأ الشيخ تيمية الشيخ تيمي في أسباب البلاء بكر الاستئجاد شدة المسألة رحمه مر لكم كلام بن رحمه سام المعفة الله على وقد أو قرر أ ن ه عند اشتداد البلاء كثير من الناس ينوح حصل وحصل وحصل وينوح نعم استشعار ا ل أ م ر لا بد منه م ومعرفته لا بد منه م لمن هو اهل لكن كلامنا ع ن أ ن ينوح ا ل إ ن س ا ن و لا يصبر فيبدو عن ذلك الاستعجال فذكر الشيخ الاسلامي أ ن ه الواجب عليه الصبر و أ ن يعلم ك م ان ذكر شيخ المتنمي الإسلام أ ما حصل بسبب ذنوبه دافع على ال... الدافع الى الرجوع الى الله تبارك وتعالى والعباده خ ا ص ة في زمن الفتن اشتداد ا البلاء, البلاء ينبغي ف ع ا ل س ا اشتداد ن المقابل بماذا بالصبر هل امرنا ا ا ل ك ر بالصبر او لا اذا لم نصبر عند اشتداد البلاء لم متى نصبر عند نصبر متى نحقق ذلك ا ل أ م ر نحن نعلم أ ن الله تعالى أ م ر ن ا بالصبر طيب متى نصبر إ ذ ا لم يصبر ا ل إ ن س ا ن على مثل هذا متى ما نصبر ماذا سنحقق الصبر نعم نريد ه و ن ل الصبر من مهمة نقطة ونبهده ع ي نريد ه ا ا ل الخارج من القلب ما نريد الصبر, الصوري ليس الحقيقي. نريد الصبر الحقيقي لا الصوري الصبر الصوري ا ل ناتج عن ق س و ة القلب قسوة القلب نريد الصبر الحقيقي لا ا ل ص و ر إ اذا من أ س ب ا ب الاستعجال ش د ة البلاء ي ب غ ن تندبس لك ش د ة البلاء يبغى ان ت د ف ع ه إ ل ى الصبرين للاستعجال لا يستعجل ما ينفعك في شيء كما مر معنا وبين ّ ذلك بل ما ينتج عنه إ ل ا الحرمان و ا ل ع ق و ب ة بضد ذلك بضد ما تريد الوصول إ ل ي ه أ و تحققه وما شابه ذلك اشتدان البلاء ما الدليل على ذلك ما الدليل ثاني حديث خباب بن ا ل أ ر ط ي رضي الله عنه و ر س و تعرفون الحديث حديث معروف بل لا ابالغ إ ذ ا قلت أ ن كثيرا ممن يستعجل في زمن ف ت ن خاصه ة لا يعلمون أبارغ لكن ح ق ي لا أقول لهم يعلمون يغيب في زمن ف ت ن بسبب ماذا استعجال فحديث خباب رضي الله عنه وارضاه يدل على أ ن في زمان ف ت ن واشتداد البلاء ينبغي ن ح ذ ر من الاستعجال بل يواجه الصبر وعدم الاستحق بنص رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الحديث كما هو معروف في صحيح ا ل إ م ا م البخاري رواه البخاري في كتاب المناقب في الصحيح و ذ و م عليه فقال باب علامات ا ل ن ب و ة في ا ل إ س ل ا م شكا خباب رضي الله عنه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد المؤمنون ما هو هذا الشيء الذي يجدونه البلاء بل شدة البلاء بل اننا ل ل بل ب ا ء إ لم ن ب ت ل بمثل ما سيذكر في زمننا ف ن س م ع في الحديث ما هو هذا البلاء وهل نحن اصبنا بهذا البلاء فقال ق الا خ ب ب للنبي ألا تستنصر لنا يعني تطلب إيش؟ نصر من تطلب الدعاء ل الله ه نصر من نعم مطلوب لكن ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة إ ي ش ب أ س ب ا ب ش ر ع ي ة ج ع ل ا ل ل ه تبارك وتعالى و ا ل ل ا ن س ي ر عليها و ل ا ن أ خ ذ بها أ ل ا تستنصر لنا أ ل ا تدعو الله لنا قال قال النبي عليه ا ل س ل ا م كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في ا ل أ ر ض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار النبي السلام الصحابة ذات ما هذا البلاء ما مع ذلك لا المقصود عليه لو حصل لو بلغتم بلغتم ذلك تستعجله أن ينبي من من يريد مع سأذكره فهمتم وقد شدة قال شيء ولذلك لماذا المثال بمثال قال ك ا ن ر ج ل فيمن قبلكم ي س ف ر له ب ا ل أ ر ض فيجعل فيها فيه ا فيجاء ب المنشار فيوضع على ر أ س ه فيشق باثنتين وما يصده على اثنتين على شقه وما ي ص د ذلك هذا عن دينه وما يصده ذلك عن دينه تدل على ماذا على ق و ة ا ل إ ي م ا ن ح وما ا ا ل ن نحن ع ل إ يصده م مع ا الإيمان ن نحن لكي ب ر ع ن شدة أستجد البلاء إيمان ما、أستجل. خراب ضع ذلك ا خراب ا ق وما يصده ذ ل عن دينه ويمشط ب أ م ش ا ط الحديد ما دون لحمه من عظم أ و عصب وما يصده دينه ذلك عن دينه. و ا ل ل هذا, الله هذا حتى يسير لا يتمنى ه الأنفر الراكب يخاف يسير من موت هو الشاهد ذ ب على تستعجلون ولكنكم ل غنمه هذا هو ا من الحديث ولكنكم تستعجل و ن إذا هذا الدليل على ما كنت ولذلك عندما تشتد الكروب يستبطئ الناس النصر ولمن ا من أ خ ط ا ء هل ا ل أ خ ط ا ء عند اشتداد البلاء ينبغي أ ن تقول النصر قريب تعكس انت ا ل م س أ ل ة ف ي الكريم بناء على ماذا ش د ل هذه القاعده ة ذ ه انما ل ل م س أ ة إ عن عسر ي و س انما العسر يسرا كذلك, كذلك ايات ك ث ي ر ة بل اعظم ا لفتن التي وقعت في زمن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بل ل ل د ل ا ل ة على ع ظ م هذه ا ل ف ت ن ة وهذا البلاء أنه لما و تعلق عليه النبي ل ل بشخص ا ا س ولو بزوجه تعلق الله ع نسبت ه ا لما ن إلى م الى ذ ا إ الزنا زورا و ب غ ت ا ن ا ع امر ه أ عظيم أ ل ي س كذلك عظيم مع ذلك ماذا قال الله تبارك وتعالى م ا تحسبوه شرا لكم بل هو خير بل هو إ ذ ا لا ي ن ب ل ي ان يشتد البلاء يستبعدون نصر الله هذا خطأ, خطأ عندما يشتد البلاء تقول النصر قريب ولذلك اشتهر عن السلف أ ن ه م كانوا يقولون الفرج بعد ا ل ش د ة اذا ل الشدة ف ر ج بعد إ عندما تشتد الكروب يستطيع النصر ا ا س ل ن مع أ ن النصر قريب ولكن لا بد أ ن ي ص ب ق ذلك النصر ش د ة وبلاء قال تعالى أ م حسبتم أ ن تدخلوا ا ل ج ن ة ولما ي أ ت ي ك م مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم ا ل ب أ س ا ء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آ م ن و ا معه متى نصر الله أ ل الا شوف شدة ا ب ل ء ق ان ل له لماذا ألا إ نصر الله طريق. قال ابن كثير رحمه الله قوله وزلزله حتى يقول الرسول والذين آ م ن و ا مع ا م ت نصر الله أ ي يستفتحون على أ ع د ا ئ ه م ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشده الفرج بعد الشدة ولذلك مر في زمن فتن ينبغي ان يكثر من البشريات واخرج العلماء هذا ا ل ض ن ظ ر الى ا ل ا د ل ة التي تدل على ذلك نهي النبي ع ن الاسلام عن بيع السلاح في زمن فتن زمن يأتي من ورائه الدماء فهذا النهي فروا عن العلماء قالوا لما كان هذا النهي مما يرجع إليه عليه أنه ما فتن النبي عن كان النبي انه فهذا فروا اشتبع يأتي السلاح ورائيش هذا اليه ويقاص يرجع عليه ينبغي أ ن نشيع في الناس خ ا ص ة في زمن الفتن هزيمتهم الكفار كذا الكفار كذا الكفار كذا الكفار تدخما ن تدخن مع حاطر الأمر لا لكن ما تضعف نفوس المسلمين تضعف التي نتكلنا كتير راجع معنا نفوس المسلمين إلى يقول هذا القضية حافظ الله تعالى كله إلى قوله وزنزل هذه رحمه إذن حتى بن يقول الرسول والذين آ م ن و ا معه متى ن ص ر ا ل ل ه أن يستفتحون على أ ع د ا ئ ه م ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال و ا ل ش د ة قال تعالى أ ل ا إ ن نصر الله قريب كما قال ف إ ن مع العسر يسرا ى و ك م ت ك وكما ن ينزل من النصر ابن الشدة مثلها قال ث ي ر و ك تكون ا ل ش د ة ينزل من النصر مثلها إ ذ ن قلنا أ س ب ا ب الاستعجال ك ث ي ر ة أ و ل ه ا اشتداد البلاء الامر ش ت د د ا ا ب ل ء ا ل أ الثاني من أ س ب ا ب الاستعجال أو التي الاستعجال إلى تدفع、للاستعجال. شيوع المنكر بين الناس هذا يدفع الكثير من الناس إ ل ى ماذا إ ل ى ا ل إ ن ك ا ر طيب و إ ن ك ا ر ا ل منكري مطلوب لكن لا بد من من الوسطيه ة مرة وذلك القواعد الأولى التي معنا من تكلمنا ا لابد من ا ل و س ط ي ة بناء على القواعد والضوابط ا ل ش ر ع ي ة وقد مر معنا بحث كامل في ضوابط وقواعد ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر, المنكر, المنكر بالقلب فاردعين لكن تصور استعجالك هذا يترتب عليه أ ن ه يترتب م ن ك ر أ ع ظ م مما هو حق هل يجوز إ ن ك ا ر آ ن ذ ا ك لا يجوز اتفاقا انكار المنكر يترتب عليه م ن ك ر أ ع ظ م فلا يحرم اتفاقا ل أ ن ا ل ش ر ي ع ة ابناء ع ل ى هذا على إ ز ا ل ه أ و ضرب المفاسد أ و تقليدها أ ن ت ا ش تكثر من المفاسد بفعلك هذا فهذا الشيء مخالف لهذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعه ة ينبغى يدفع أن شنوع تمتلك الملكة إلى ذ ا إذن قلنا الامر ل الاول من اسباب الاستعجال ش د ة ا ل ب ل ا غ ا ل أ م ر الثاني شيوع المنكر و ا ل أ م ر الثالث العجز عن تحمل مشاق الطريق العجز عن تحمل مشاق تحمل عن طريق طريق التغيير وطريق ا ل إ ص ل ا ح ن س أ ل الله تعالى للإستعجاب لعله في الموسم الجديد أحيانا اللهم بدل الله بالعمر بد تكون معنا س ل س ل ة كهذه ا ل س ل س ل ة في م ن ه ج ي ة التغيير و ا ل إ ص ل ا ح عند ا ل س ن ة والحديث نسأل الله تعالى من لأن هذا الأمر من المنهجية ينبغي أن نعلمها الأمر الأمور الله تعالى المسترى الدقيقة التي التغيير الإصلاح ذلك هذا طريق طويل قضية لا ت ظ ن أخي ق ل م على أ ن ط ر ي ق ذ ل ك ق ص ي ر لا طريق ذلك طويل بدليل حديث الذي م ر م ع ن ا بدليل حديث الذي م ر م ع ن ا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو بسرعه في مسلم ا ل إ م ا م أ ح م د ط ا ل عبد الله بن مسعود رسول ا ر س و ل الله عليه وسلم خطا طويلا في ا ل أ ر ض طيب و ج ع ل خطوط ا ق ص ي ر ة ع ن يمينه و وعن... ع ن ي س ا ر ه ومر أ س ب و على ه ا ش ر ي عليه ف ع السلام ل الخطا الطويل استقيم فقال هذا سبيل الله, هذا سبيل الله وشار إ ل ى الخطوط عن يمين وعن ي س ر قال هذه سبل على ر أ س كل واحد منها الشيطان يدعو إليه يدعو إليه تلك يدعو اليه ذ لكن الرسم عدداً ليس م ا ل ن ب يستشف عليه الصلاة ل لكن ا م يعني س من ورائه الشيء الكثير س ت ش فضلا من ورائه ف على كلام النبي عليه الصلاه والسلام ف ل ت ل ي ى أ ن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله طريق الحق النبي عليه الصلاة والسلام الباطل عليه طويل أو قصر أو طويل وطرق قصيرة هذا يدل على ان طريق التغيير ح ق طريق طريق الاصلاح طويل, ما أن طريق طويل. من نستبطئ نكون من, من, من اعتقد ذلك وقام به ضعف مشي وكان في المؤخره ح م من مشيه كما النبي استبطأ الطريق الفوائل إذا الطريق الحق عريصان طويلا طيب طريق جعله في ضعف طريق الطويل. هذا الطريق الطويل كالصفه ي تسافر من م د ي ن ة إ ل ى م د ي ن ة عندك طريق طويل في الصفه أولا هل ممكن أ ن تسافر دون معرفتك بهذه الطريقه انت لا تعرف كيف تصل إ ل ى ا ل م د ي ن ة ا ل أ خ ر ى ما تعرف هل ممكن أ ن تسافر أ ن تقطع هذه الطريق طريق ص ف ر إ ذ ا لا بد من ماذا من معرفتك بالطريق من معرفتك ب اذا ل ط ر ي ق إ لم ت ع ر ف ينبغي ان يكون معك من يعرفه المقصود لا بد من تحقق معرفه الطريق لكي تصل هذا الذي يعرفه أ و هو الذي يقابل في ق ض ي ة الطريق طريق الحق بالعلم احتج ا الى علم هذا الطريق بماذا نقطعه طريق التغيير بماذا يقطع بالجهد لا بد من ماذا من العلم تروحوا لنا بالصبر ا ح ت ا ج إ ل ى م ع ر ف ة إ ذ ا لا بد من ماذا من العلم بهذا الطريق احتج ا إ ل ى العلم أ و نقول الحق الحق هو العلم أ و اليقين ف إ ن اليقين اعلى درجات العلم هذا الطريق هذا الطريق ل الطويل ا ص ف فيه يكون ا ل ر ي ق ط ط ر يحتاج ق طويل ي إ ل ى ماذا يحتاج إ ل ى زاد ما هو زاد طريق الحق تقوى ا ل إ ي م ا ن هذا الطريق الطويل هذا الصفر يحتاج إ ل ى ماذا إ ل ى صبر لكي تقطع هذا الطريق هذا الصبر الصبر, الصبر قطعه من عمل تحتاج إ ل ى صبر طيب كم من م س أ ل ة أ ن نحتاج إ ل ي ه ا في الطريق العلم الزر الصر إ ذ ق ل ن ا من أسبابي ل ك ن ر ب ط اذا ل ك قلنا من اسباب العجز عن تحمل مشاق الطريق لماذا نعجز عن تحمل مشاق الطريق لعدم وجود هذه ا ل أ م ا ل ع ل م الزلد. اما ل ز إ يعني ل اذا نجد ثم نحتزل ا الصبر أما إذا تحققت هذه ا ل أ م و ر نتحمل الانسان مشاق الطريق ثم يكرم بماذا ا ل خ ي ر وبالفلاح الذي هو ضد الخصال الله عز وجل والعصر. إن الإنسان、أحو. لا في خ ص ر إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا هزل و ت و ا ص ل ه العلم و ت و ا ص ل بالصبر ولذلك يقول العلماء هو أ س اساس الزاد ع ل والصبر ل م ا ه ذ اساسه الزاد هذه العلم أ العلم والصبر وإذن كيقول والعلم أو الحق واليقين كانوا أن التمكين إيش الحق العلماء على الصبر أساسه أئمة يهدونا بامرنا لما صبروا وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يقنعون اذا كان شيخ اسلام تيميه يقول بالصبر واليقين تنال ا ل ا م ا م ة في الدين نعم إ ذ ن من أ س ب اسباب ب من أ الاستعجال العجز عن تحمل مشاق الطريق إذن اذا ن إ عجز يستعجل ل أ ن ه ما عنده زاد ما عنده علم لكي لا يستعجل وما عنده ا ل صبر لكي لا يستعجل مع أ ن الطريق يحتاج إ ل ى هذه ا ل أ م و ر ف إ ذ ا توفرت لا يستعجل ا ل إ ن س ا ن إذن هذا ا ل س ب ب ا ل التالس السبب س ب ب الرابع هو يتفرع على معه هو الذي مضى、معاه. ي ت ف ر ع يعني من ج ز ئ ي ة من جزئياته مر معنا ب ق ض ي ة العجل عن تحمل المشاقر ان نحتاج إ ل ى ماذا لكن لا نحدث ا ل ب العلم عندما نتكلم عن العلم ما نريد العلم المجرد نريد فهم هذا العلم ل أ ن المشكله ة مشكلة ف م م ش ك ل ة مشكلة فهم تحتاج إ ل ى الفهم السليم الفهم السليم الذي كان عند السلف خ ا ص ة في ا ل أ م و ر التي لها تعلق بالفتن و م ن ه ج ي ة التعامل في الفتن وفقه ا ل أ ز م ا ت وفقه تغير ا ل أ ح و ا ل تحتاج إ ل ى فهم و د ر ا ي ة في النصوص النصوص موجودة لكن ما هو الفهم السليم لها؟ كما فهم ذلك كما لكن ذلك سلف سلف موجودة هو فهم فهم ف إ ذ ا تخلفنا عن فهم ا ل س ل ف للنصوص ظللنا وذلل ما إلا يزعى ذلك الضلال、والذلل. ولذلك ا الخوارج لما تركوا فهم ا ل س ل ف الصالح إ ي ش حصل زلوا وظلوا فكانوا يقولون قولتهم هم رجال ونحن رجال و إ ن لم يقلها كثير من ا ل خ و ا هذا ل ز ر ن بلسان القال لكن يقولونها بلسان الحال و ن ه الامور ب س ن الحال الحال يدل على ذلك ف ن ا ل أ م ا ل ع ظ ي م ة في زمن الفتن أ ن فهم السلف الصالح و ع للنصوص ى رسم ا ص ح ا رضا الله عليه ا ل ش ر ع ي ة ع ص م ة من الضلال والزلل ما تنسى ه ذ ه السلف ق ض الصالح للنصوص ا ل ش ر ع ي ة خ ا ص ة في زمن الفتن ع ص م ة من الفتن و ع ص م ة من الضلال و ع ص م ة من الزلال اذا السبب الرابع هو عدم فقه النصوص فقها صحيحا هذا السبب يقف ا ل إ ن س ا ن مع نص ث يترتب عند الجيش فعل أ و تصرف أ و يعتقد شيء معين دون فعل صحيح للنص و رحم الله ا ل إ م ا م ابن القيم كان يقول قد يكون النص صحيح لكن الاستدلال به غير صحيح قد يكون النص صحيح في ا ل م خ ا ر ي يا مسلم ا لكن القنطرة تضعه في غير موضعه فهمته على غ ي ر المراد خ ا ص ة في ا ل أ م و ر ا ل ع ا م ة التي أ م العظيمة و ر ا ل لا يتكلم فيها إ ل ا خواصه للعلم ك أ م و ر الجهاد مثلا قال شيخ ا ل إ س ل ا م من ديني ارحمه في, الإسلام لكم أنا كم مرة. في الإسلام رحمه معرض كلامي عن هذا ا ل أ م ر العظيم في منهج السنه نووي قال ولا, ولا يتكلم في مثل هذه الدقائق الا خواص ه للعلم خ و اهل ص ل ل ل ع م ت ك العلم ا الله فمثل هذه الأمور كيف يذهبها شاب نشأ قريبا الالتزام ما م تيمية رحمه فمثل بن نشأ كيف في هذه ن د ه ع ه عنده دلايا ما قرأ شيء ما قرأ ربما قرأ بعض المطويات ت س ت م ع لبعض الاصدقاء ثم يظهر النصوص هو هذا, عظيم. هذا امر عظيم المشكله ان البعض يذهب وياخذ ف ه م ا النصوص من بعض من لم يعرف بالعلم والعبره ليست بالدعوه العبره هل فعلا الشخص متحقق بالعلم او لا والبعض ايش يقود يقول ا ل ن ا ا ل ع ب ر ة بالدليل لا ب ا ل ق ا ع د كيف انا ع مشيت ع ن د ه خذيت من عندو ه ل شفت كتبه ولا سمعت أ س ر ط ه ا ل ع ب ر ة بالدليل لا ب ا ل ق ا ع د ة وهذه ق ا ع د ة ص ح ي ح ة لكن وضعت في غير موضعها العلماء إ ذ ا تتبعن ا كلامهم أ ي ن يضعون هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ب ر ة بالدليل لا ب ا ل ق ا ع د ة يضعونها في ثلاث مواقف في ث ل ا ث ة في م و ا ض ع ا ل موضوع لانه إليه ا ي ض ي في ونحن نور في الأدواء ب ان د ي ا ل ظ ر بمعنى أنت يكون الكلام ل ك ه و ا ح د الكلام هو م بلغك بلغك الكلام الكلام الكلام الثالث و ا لانه ر ب ب ع ي ت ظ يجب ان غاقك ت ظ ف ي اللي قال ك و ف هذا ي هو ر طيب أ موضوع ا إذا لم ت د القدرة ك النظر على ايش؟ ترجعه الى اليه لكنك ن ظ ر م ا تقصد من لم ي ع ر ف بالعلم ب د ع و ء ا ل ع ب ر ة بالدليل لا بالقائل اولا ان العلماء ا ي ذ ه ر في باب ا ل ن ص ي ح ة أ ن ت تفعل شيء جاء عندك شخص شخص من الناس انت لا تعرفه أ ص ل ا قال لك اين بدا تفعل كذا ونصحك فهنا نقول ه ا ل ن ص ي ح ة ا ل ع ب ر ة بالدليل لا بالقائد لا أ ن أن تقصد انت وتذهب وتستمع ه ب لمن ل م ي ع ر ف بالعلم او تقرا أ كتبه ل ل الثالث الذي م ا ي كتبه العلماء ا العبرة ا ب ل ل ل تبي د ودائره المماله ي وحمد الشافعي وعلى ا ل ا ر ه ومبارك و ز ع ي و الشافعي وغدا ن ودائره العلماء ك ن ق و ل و ل عباره و ن ع ب ا ل ق ا ئ ل ه وعالم معظم عبدنا ولذلك ا بنو جوزي لما ذكرها ق ع ذكرها في ا ل م ج ا ل ذكر في مجال أ ن ا ل م ر أ ة ما ينبغي أ ن يستهوي باسم بموع... معظم ثم يتبعه في قوله دون النظر إ ل ى دليل القول م ذكرها هذا في ل ج هذا هو وضع ما بعثه معه واختلفه وشوديت ن وسمعته عباره ل ل ل ونصفه مع الدليل حسنا اذا نام ا ل ع ب ر ة بالدليل ل ا م غ ا ل ن في د ا ئ ر ة مالي ة ا ح ب ي ب ي م ا ش ي ا ل د خ ل ي الجغاله و ا ل ل ي م ا ت ع ر ف ا بالعلم و ا ل ل ي صاروا على غير ط ر ي ق ة العلماء لأنها ق د ر ي ق و ل لك أ ن ا رغيطه يبعث و ن ق و ل عن العلماء انت وش مشيتي على, وفت كلام العلماء؟ أو لم تسرع على وفتي منهجيه م ض ر ق ت ي طيب اذا صرح له ينبغي ان نحذر من هذه ا ل ق ض ي ة فينتج عن ذلك فهم للنصوص غير س ر ي م ل م يوافق عليه العلماء الكبار ل م تدل عليه الدلائل ا ل ص ر ي ح ة ا ل ب ي ن ة لم لم تسعف هذا ه ا ل ذ ه م القواعد ا ل ض ر ا ر ب وهكذا ا ذ ن ق ض ي ة إ ي ش ق ض ي ة الذهب فهم النصوص ف ع د م فهمي النصوص وافقها ف ق ه هذه ل ن ص ص و صحيحه ا ف ص يدفع ا ي ن الى ماذا؟ يدفع إ ا ل ا س ت ي د ف ع ا ا ل ت ج ا أنت رب مثال ا و ح د مش تفهمش ا ل م ق ص د ي أ ت ي البعض ش ي يقول يقول قال النبي عليه الصلاه والسلام افضل الجهاد كلمه حق في سلطان جائع تبثوا رواب واصحوا الحديث للحبيث الحديث صحيح سلمنا الحديث النسائي. أحمد الأبي سعيد الآن لا يفهم ي ش النصب في شخص ما يفهمه مطلع لانه يفهمه لانه يفهمه لانه يفهمه لانه يفهمه لانه ك ل يفهمه لانه يفهمه لانه ي ف د م ه لانه يفهمه لانه يفهمه لانه يفهمه لانه يفهمه لانه يفهمه لانه ك ي ف ه م ا لانه ل يفهمه لانه ي ف ش ه م ش ك ل ة ع ن د ه هو يفهمه ذ ا خلل ه يفهمه ل أ ن الاعيان ت ق ع ي د شيء والحاله العينيه تصفها أ م و ر ملابسات أ م و ر سمعوها عن اهله ي هذا الفقه والغسله تزور منك هذه ا ل أ م و ر الحديث أ ف ض ل الجهاد ك ل م ة حقين في صدانه أنا بعض ي ق و ل ط ا ل الوفد كلمة ح ح د ي ي ث بهذا ق ن في ص د الجائع فكتبع م للمنبرو حقين كلمة في صدانه ي ع ر ف و ن م ا و ا يفعل ا ل أ م ر ا ل ل ي مر معنا قضيتي شحن النفوس مر معنا تكلمنا ع ى هذا و ب ض ي ت الكلام فيه فماذا يوقع من جراء ذلك الاستعجال ل أ ن الشحن أ ش لا ينتج من ورائه في و ف ي جراء أ ت ف ا ذاتك ر وغيرت ت ع ز ل في ا ل ف ع ا ل وفي ا ل تصرفات وفي ا ل أ ق و ا ل مع أ ن ه مر معنا مر معنا في قصص اللي مضت ا م ن ه ذ السلف ا هل كان م ن ه ذ ه الكلام في مثل هذا على ا ل م غ ر و هذا باتفاق السلف كان شيء وقع وبعد ذلك حصل اتفاق كيف فهموا العلماء هذا اول قال شيء قد كيف فهم علماء ا ل س ل ف الحديث وربما من الكثير منكم من ولا بعض من الحديث اللي ما انتهباش و لا اعلى م ن ك م ن ت ه ي ث الاشخاص ل ل ي ج ت ه كيف لانه ي ف لا يوجد ي فيه, فيه ث عند. عنده روايات ل ق ع عند د مقرر للاتقاع ل الولادة ك و ن ي سير、ده. فيه ش بينك ب ي ط ي هذا الامر لكي تخصيب ؤ ه كثيرا يعني العلماء وضعوا لذلك ش ر و ط ا في كتب العقار إ ذ ا لم ا يكن ش ما ي ن ا ك كثير من ع ه يقول في الوقت ح د ي ث عينة م ع ذلك ل ا لكن فعله ك أ ن الناس لا يفرقون بين في وعنده انت م ا ك ت ف ر ق ما بين في وعنده ما كدبناه ش لا فضع ل فأصلا ا تفرقون بين عنده وفي م ا تفرقون بينهما اذا ما تفرقون بينهما لا س ن ف ر ق و ن بينهما لا ت ف ر ق و ذلك ب م ا ه و أ ع ظ م من ذ لا ت ف عظم ا ل ن ا س ف ي ن ه م ا لا شغلوا ف ي السلام و ك ي ف ي س ت م ا لا ت ا ر ا و ن ب ي ن ع ل ا ش أ تقولون و ك ما جاء يحتاج للفم هذه ا ل ق ا ع د ة الكتاب والسنه ة ب ف لا تفهمون عليها رفع سائر ا ل أ م و ر ألاش كتاب ن ق و ل ه ك ا ل ص ل ا ة كتاب ا ل س ن ة ب ه م س ل ة كتاب الحي كتاب ا ل س ن ة كتاب كذا احتل هذه ا ل أ ب و ا ب هذه كتابه السنه وقد لا تقبل رضوهم كتابه ا ل س ن ة احتقاؤه وفرصه بين الاحق والباطل تمسك بالسنه ة أرض ع ل ي ك ارد س أ عليه ه ل أستاذ الشيخ الشيخ جانان فقال له الفرق يفصله حميد عبد بين اتباعه أبيه الفيصل. أبيه الفيصل. السلف. ومن فيصل ف لأنه ه الكتاب ا ل و س ف فهمه ماذا ومن السلف عن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن أ ه ل العهديه ينزل فيهم خطاب اصاله نعم ويستدلوا ب ا ل آ ي ه على ا ل إ ج م ا ع لكن أ ص ا ل ه نقص بايش الصحابه رضي الله ه كما ذكر يعني كثير من, من اهل العلم ان الايه مقصود ب ه ج ة النفوس لم يوقف عند ا ل آ ي ة قال مقصود ب ا ل آ ي ة ا ل ص ح ا ب ة و ا ل ص د ر الاول أ و ل إذن قضية قضية فقه ل ن ص ص وفهم وفهم ا ن ص ص و فعدم الفقه الشديد يوقعنا في مثل هذه ا ل أ م و ر نكتفي بهذا المعنى يعني ب ق ي ة في هذه ا ل ق ا ع د ة ق ا ع د ة الاستبجال يتموها ان شاء الله في ا ل ح ص ص التي ت أ ت ي سبحانك اللهم وحمدك أ ش ه د ان لا اله إ ل ا انت استغفرك وتوب اليك اللهم ع اعز ل وجل